نصر أكتوبر العظيم الصمت يلف المكان الساعة قارب الثانية ظهرا وعلى غير انتظار يخرج المارد المصري من قمقمه محطما كل القيود ومتفوقا على كل التوقعات انطلقت نسور الجو تعبر القناه وتصاحبها طلقات من المدفعية تدك حصون العدو وقلاعة وشرع الجنود البواسد ينشئون جسور العبور وانطلقت صيحاتهم هادرة الله أكبر الله أكبر تبارك المسيرة وتزلزل الأرض تحت أقدام العدو الذي فر جنوده هاربين أمام الزحف المقدس إنه يوم السادس من أكتوبر عام 1973 ميلادية كان منتصر من أوائل الطيارين الذين حلقوا بطائراتهم لدك حصول العدو والقضاء على مناطق تجمعاته وتحطيم مراكز قيادته كانت كل طلقة يطلقها كأنه يبحث عن الذئب الذي احتدل الوطن واختصب الأرض كانت الذئاب التي تهرب من أمامه من جنود الأعداء تشبه تماما ذلك الذئب الذي افترس صديقه الشهيد مجاهد وفي غضون ستة ساعات رائعة تم النصر ورفرفت أعلام مصر فوق سيناء وبعدها بأسبوع استأذن منتصر قائده لأداء مهمة خاصة لم يفارقه حلم القيام بها طوال السنوات الست قاد أحد زملائه الطائرة وظل منتصر يشحذ ذاكرته حتى ظهرت له المنطقة التي هبط فيها هو مجاهد من قبل فأشار لصديقه بأنه سيهبط وهبط منتصر متأبطا مدفعا رشاشا ولمح الكهف الذي اختبأ به من قبل وجلس خلف تل الرملي منتظرا قدوم الذئب كان قرص الشمس قد ازداد توهجاً بلونه الأحمر وسرعان ما برز الذئب ذو الغرة البيضاء التي تشبه القوس على جبهته. من خلف الوادي تصحبه مجموعة من الذئاب استعد منتصر رفع الذئب رأسه ليقابل قرص الشمس الأحمر كما فعل أول مرة ثم خفضها وفي اللحظة ذاتها انطلقت رصاصات مدفع منتصر لتخترق جسم الذئب معلنة أنه لن يرفع رأسه مرة أخرى، ووقتها رفع منتصر رأسه ليقابل قرص الشمس متمتما بفرحة غامرة، يرحمك الله يا مجاهد، وخيل إليه أنه يرى ابتسامة على قرص الشمس الأحمر،